Bismillahirrahmanirrahim Alif, lam Mim Ahasib annaas an yutraku an yakulu مَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا ت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 118. 129. 109. 110. 110. 110. 111. 111. 112. 113. 112. 113. 114. 115. 116. 116. 117. 117. 118.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 وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ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 jadi, kita berhubungi dengan kawan-kawan, dan kita membuat ayah untuk dunia-murauan. Dan Ibrahim, jika dia berhubungi, berhubungi Allah, dan berhubungi Allah, dan berhubungi Inna ma ta'abdun min duniillahi, au wa ta'khluqun ifka.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 Yuzabu man yang syaa'u, yarhamu man yang syaa'u, wailaihi tuqulabun. Wma'an tuh bimagizin fi al arz walafis sammah. Wmaalatu لِلَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ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 وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 Katakanlah, "Kami lebih tahu tentangnya daripada mereka. Kami akan menyelamatkan dia dan orang أترسلنا لوطا أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين. إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم Wazein luhum al-Shaytan a'maluhum, fucudhum al-Sabil, wakanu mustabcirin. Wakaroun, wafirgaun, wahaman, walaqad jaham Musa bil-baynat, fاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 ان في ذلك لآية للمؤمنين وتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Allah Ya'lam apa yang kau lakukan, dan jangan kau berdebat dengan orang-orang Kitab kecuali dengan yang lebih baik. Orang-orang UNZILA ILAYNA WA UNZILA فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها اولئك من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما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 tidak ada selain yang zalim. Dan mereka berkata: Jika tidak diturunkan kepadanya ayat dari Tuhan-Nya, katakanlah: Nah mal عند Allah, wain nama ana nizi rumubin, awalam ykfim anna anzalna alik alkitab yutla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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو ل أجل مسمى لجاؤهم العذاب ولا يَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ Nafsin, zaitun, Maut, Thumm, Ailina, Turjoun. Waladin, Amanu, Wamul, Salihat, Lnbau, Anhum, Min Aljannat, Gurfan, Tjeri, Min, Tahtha, Alanhar, Kahlidin,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 فاحيا به الارض من بعد موتها فاحيا به الارض من لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون Wahai ini kehidupan duniawi, tidak ada yang mengetahuinya. Dan di akhirat ini, tidak ada yang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 لما جاءه أليس في جهنم مثوى الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين